وقالوا أَيْذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ يَأْنَى لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّىٰكُمْ وَلَكُمُ الْمَوْتُ الَّذِي أُوْقِلَ بِكُمْ ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ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 جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الموى نزلا بما كانوا يعملون وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَعَوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوَقُ عَذَابًا نَارٌ الَّذِي كُنْتُ بِهِ تُكَذِّبُونَ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 ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريث من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون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 أو لم يروا أن نسق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أ يبصرون ويقولون لم هذا الفتح قم صالحين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 بالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين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 ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويثيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نَخَافُ من ربنا يَوْمًا عبوسا قمطريرا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 فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبش ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون ورا أَهُم يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْتَ آلِهَتِهِمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا